أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدِي أَمَّا يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالبَصَارَ وَالفِئْدَ قُلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُ لَمَتَّهَا ذَلِكَ الْوَعْدُ إِن كنتم صادقين.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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح غَوْرًا غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنتمي نعمة ربك بما جنوني وإن لك لا أجرًا غير ممنوني وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين واد لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلّ في مهين همّ زمّ الشائِب نميم همّ زمّ الشائِب نميم من ناعل الخير معدة نثي من بعد ذلك زنيم